و ي ت ف ك ر و ن في خلق ل ا س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ر ض ب ما خلقت هذا خلقت ا ط ا للعلوم ا ل ا ب س ل ن ا ر ربنا من تدخل النار فقد ربنا إنك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ظ ا ل م ي ن م ن أ ص ا ه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 أ و أنثى ب ع ض بعض ك م من ف النابلسي ذ ي ه ج وأخرجوا ر و ا للعلوم الاسلاميه ت و لأكفرن عنهم ه م جنات تجري من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ا ر ث و ا ب ا ا من عند ل ل ه و ا ل ل ه ع ن د ه حسن ا ل ث و ا ب ل ا يغرنك ت ق ل ب ا ل ذ ي في ن كفروا ا ل ب ل ا د م ت ع ق ل ي ل م أ و ا ه جهنم م ثم م أ و ا ه م جهنم وفئس ا ل ك ن ا ل ذ ي ن اتقوا ر ب ه م ل ه م جنات ل ه م ج ن ا ت تجري من تحتها من ا ل أ ن ه ا ر ل ه م جنات تجري م و ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ن فيها ز ل ا من ع د ا ل ل ه و م ا عند ا ل ل ل ل ه خير ر أ ب ا ر وإن من أ ه ل ا ل ل ك ت ا ب م ي ؤ م ن ب ا ل ل ه وما موسوعه ا ل ي ك م و م ا أ ن ز ل إ ل ي ه م خاشعين ل ل ه ل ا ي ش ت ر و ن بآيات الله ث م ن ا ق ل ي ل ا أ و ل ئ ك ل ه م أ ج ر ه م ربهم عند الله س ر ي ع الحساب يا ي أ ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ص ب ر و ا ي ل ل ع ل و ا ا ل ا س ل ل ع ك م تفلحون